من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فغنم جزاء He said anything.